وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فأرحب بجميع الإخوة الكرام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة وأن يجعل سلوكهم هذا الطريق سبيلاً لهم إلى الجنة آمين يا رب العالمين كان من أن تكون زل محاضرة لفضيلة الشيخ محمد عبد الباقي لكنه الآن في عمرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومنكم وإن شاء الله عز وجل ستكون زل المحاضرة فقه وأيضا يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل إلى أن يحضر الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في هذا الدرس عن كتاب يسمى كتاب الطهارة كتابنا اليوم كتاب الطهارة والكتاب يشتمل على أبواب يعني الكتاب ده شيء كبير يشتمل في داخله على أبواب والأبواب تشتمل على فصول وأبحاث يعني لما أقول كتاب الطهارة يعلم أنه سوف يأتي بعد هذا الكتاب أو خلال دراسة أبواب أخرى ومن الأبواب تأتي مسألة أو بحث أو فصل أو ما إلى هذا طيب لما ندرس كتاب الطهارة هنمر على بعض العناوين المهمة ولهذا أود أن أملأ عليكم هذه العنوان وتكتبوها إن شاء الله تبارك وتعالى أول عنوان الطهارة لغة وشرعا الطهارة إيش معناها يعني لغة وشرعا الحدث يعني حدث الخبث يعني إيه برضو خبث الحدث الأكبر الحدث الأصغر أقسامه المياه أقسامه المياه معنى الطهور معنى إيه؟ الطهور ومعنى النجس أو النجس معنى الماء المستعمل الماء الكثير الماء القليل كل دي تعريفات إن شاء الله هنعرفها أثناء الشرح النجاسة الطارئة نجاسة طارئة أم نجاسة العينية في نجاسة طارئة ونجاسة عينية طيب ايضا تجد في كتب الفقه المخالط للماء يعني ايه شيء مخالط للماء طيب عنون اخر الممازج للماء المخالط للماء وبعدين الممازج للماء ما هو الاصل في المياه آخر عندنا ما هو الأصل في المياه ونعود إلى الشرح نحن في شرحنا هذا مشرح كتاب الطهارة الطهارة إخواني لغة هي النظافة وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث الطهارة شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث الله ده عندنا كلمتين لازم نعرف معناهم الحدث والإيه والخبث طيب الخبث تعرفه سهل الخبث هي النجاس يعني ما هو الطهارة لغة هي النظافة طيب شرعا هي رفع الحدث تقول لي يعني الحدث وهي زوال الخبث يعني ايه زوال الخبس؟ قلنا زوال الخبس يعني إزالة النجاسة فإيه رفع الحدث؟ أو إيه هو الحدث أساسا؟ الحدث وصف معنوي يعني ايه ما معنوي بقى؟ بنقول النجاسة حسية ولا معنوية؟ حسية نجاسة ترى تسمع تشم هكذا يعني البول هذا حسي ولا معنوي حسي البراز هذا حسي ولا معنوي حسي لكن الحدث هل هو حسي ولا معنوي؟ معنوي اتنين عادين جنب بعض واحد متوضئ واحد غير متوضئ الغير متوضئ ده اسمه ايه؟ احداث حدثا اصغر ما هوش متوضئ تعطي فرق بينهم تعطي طلع اللي مش متوضي يبقى الحدث ده شيء ايه؟ معنوي يبقى نجي نعبر الحدث نعرفه نقول ايه؟ الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها يعني يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن أشياء أخرى طيب أول تاني الطهارة لغة هي يا إخواني النظافة طيب شرعا هي إيه؟ رفو الحدث وزوال الخمس تب تعرف إن التعبير بلفظ زوال الخمس تعريف دقيق أوي لماذا قلتش رفو الحدث؟ وإيه زالت قلت زوال قال لك كلمة زوال دي تدل على شيء مهم جدا لو زاد الخبس بشيء بعيدا عنك الريح مطر يعني أي شيء زال النجاسة يطهر لإيه يطهر المكان نفترض أنه في ثوب عليه نجاسة ثم نزل المطر في إيه طهر هذا الثوب يطهر أو لا يطهر يطهر طب تهارتو أنت بنفسك يظهر ولا لا يظهر يظهر إذا التعبير بكلمة زوال تعوم الإزالة بنفسك أو ب أو بغيرك يبقى هنا الطهارة لغة هي النظافة وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث ونال خبث ده اللي هو تعرفه يا إخواني النجاسة والنجاسة ده حسية ولا معنوية حسية. يبقى على طول نقول الحدث زي ايه؟ معنوي حدث ايه؟ معنوي وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها نحوها زي ايه؟ زي الطواف وغير ذلك من العبادات طيب الحدث هذا كله على مستوى واحد ولا في حدث اكبر وحدث ايه؟ أصغر لذلك احنا بنقول اقسم الحدث قسمان حدث اكبر وحدث ايه؟ أصغر طب يضرب أمثلة بقى عشان بالمثال يتضح المقال نقول الحالس الأكبر زي الحيض زي الجنابة واحد رجل أجنبه يبقى عنده حدث إيه أخواني أكبر المرأة حائض يبقى حدث إيه أكبر طيب الحالس الأكبر هذا يرفع بالغسل ولا يرفع بالوضوء يرفع بالغسل يبقى نقول الحالس الأكبر مثل الحايد الجنابة ويرفع بإيه بالغسل طب الحلس الأصغر زي إيه الحلس الأصغر رجل أخرج ريحا نقول أحدث حلسا إيه أصغر طيب رجل تبول حلس حلس إيه أصغر يرفع هذا الحلس بإيه بالوضوء يبقى في فرق بين الحلس الأكبر والأصغر إن الأكبر يرفع به الغسل والأصغر يرفع بالإيه يرفع به طيب الأسئلة في ورقة بعد إذن حضراتكم ويعني آخر المحاضرة إن شاء الله عز وجل عشان التسلسل إيه ما يروحش طيب إحنا عاوزين نتكلم بقى عن العنوان المهم جدا ألا وهو أقسام المياه بتلاقي في كتب الفقه أقسام المياه بتلاقي في كتب يقول لك الماء ثلاثة أقسام كتب أخرى يقول لك الماء قسمان كتب أخرى الماء كذا قسم طيب إحنا عاوزين نصل إلى حل يكون حلا صحيحا لأن المياه هذه مهمة جدا في حياة الانسان فهنقول الماء قسمان احفظ الجملة دي ما تنسهاش الماء قسمان طهور وناجس طب الكلام اللي موجود في كتب الفقه ده فيه ماء طاهر ده فيه ماء مش عارف ايه لا احنا خلينا في الصحيح اللي وردت به السنة ان الماء قسمان وهذا ما عليه المحققون من اهل العلم كابن ابن تيمية وابن القيم الشوكاني والصنعاني وغيرهم من اهل العلم الكبار ان الماء قسمان طهور ونجس طب انت رجحت وصححت ان الماء قسمان فين الدليل الدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إن يقول إن الماء طهور ده قسم ماذا يا أخواني قسم الأول طهور لا ينجسه شيء وهذا هو القسم الإيه؟ الثاني يبقى لو الماء يقولون عن هذا الحديث إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقولون عن هذا الحديث إنه نص نص في محل النزاع ايش يقولون عن هذا الحديث نص في محل النزاع يعني مسألة احنا مختلفين فيها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولا فضل نزاع لا مفرضوش نزاع خلاص يبقى احنا لما نجي نقرأ في الكتب ان اقصر كثيرة ثلاثة أربعة لا لا لا لا ده عليه السلام علمنا ان الماء ايه قسم طهور وايه ونجلس طيب يعني ما تعرفنا عن ايه طهور وعرفنا برضو يعني ايه ناجس اول حاجة يا اخواني عشان نعرف ما هو الماء الطهور لازم نعرف ان الماء الطهور هذا يرفع الحدث ويزيل النجس يبقى اول حاجة في الماء الطهور بيرفع الايه وبيزيل النجاسة يعني اتوضع منه اغتسل منه يعني اتطهر من النجاسات بوسطة هذا ايه الماء يبقى الماء الطهور لما اجعل رفع اول حاجة اقول عليه ايه يرفعه الحدث ويؤذين الايه الخبث طيب قولوا الماء الطهور ده زي الماء اللي نزل من السماء زي الماء اللي في الانهار في البحار في الابار يعني ايه اقول لك اه الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته زي ماء البحر والأنهار والأبار والأمطارم والأمطار على هذا. ماشيا إخواني. يبقى عندنا هنا تعرفين للطهور. الطهور هو الباقي على أصل خلقته هو الذي يرفع الحدث ويزيل الإيه. الخابس. ترى تعريف كمان آه. الماء طهوري هو الماء المطلق. يعني الماء المطلق يعني ايه يعني لو عندنا شوية ميه وقع فيها دقيق الدقيق هذا غلب على الماء نسميه ايه عجين نسميه ايه عجين طب الدقيق لم يؤثر في الماء لم يؤثر في الايه في الماء الفقهاء يقولوا على ايه لم يؤثر على اطلاق الماء فبقي الماء اسمه ايه المطلق اسمه ايه المطلق يبقى احنا بنقول بقى الماء الطهور هو الذي يرفع الحبس ويزيل الايه الخبث هو الباقي على اصل ايه في القطع يعني زي ما مطر زي البحر النهر هذا هو الماء المطلق طب في تعريف رابع للطهور اه فيه. نقول الماء الطهور هو الذي لم تتغير احد اوصاف الثلاثه لم تتغير احد اوصافه السلاسة اللي هو الطعم واللون والرائحة بنجاسة تحدث فيه الماء طهور لم تتغير احد اوصافه السلاسة بنجاسة تحدث فيه اذا كان الماء يرفع الحدس ويزيل الخبس نسميه ماء اي اخواني طهور الماء باقي على اصد خلقته يعني ماء نزل من السماء يبقى ماء ايه طهور طيب هذا الماء ماء مطلق يعني لم تؤسف فيه رائحة ولا يعني شيء معين كحبر او صبغ او يعني اي شيء القى فيه كدقيق او لمل او مهزان يسمع ماء, ماء مطلق يعني الماء الطهور وقلنا ايضا الماء الطهور هو الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاثة طعملون والرائحة بنجاسة تحدث فيه يعني معنى ذلك يا اخواني ان الماء لو تغيرت احد اوصفه السلاسة بنجاسة بقى مش طهور خلاص الجوابه هي الجواب ايه نعم الجواب ايه نعم لبقى اذا تغير الماء او تغيرت احد اوصفه السلاسة بنجاسة وقع فيه يكون الماء ليس طهورا إنما ماء ما خلاص يا إخواني. يبقى احنا عاوزين نحفظ في هذه الليلة جملة مهمة جدا إن الماء قسمان طهور وين ونجس. وعندنا محل نزاع في هذا أو النص في هذا كلام النبي عليه السلام الماء طهور لا ونجسه شيء. طيب القاعدة الثانية بقى مهمة جدا نحفظها إن الماء لا يمكن أبدا أن يكون نجسا أبداً. أبدا لا يمكن أن يكون الماء نجسا أبدا إلا إذا تغير بنجاسة تحدث فيه إلا إذا تغير بنجاسة تحدث فيه يعني تغيرت أحد أوصافه طعم اللون الرائحة بنجاسة تحدث فيه هنا نقول إيه هذا ليس ماء طهور إنما إيه ماء طب احنا بنركز او احنا بنقول تغيرت احد اوصافه السلاسة بنجاسة طب لو تغيرت احد الاوصاف الثلاثة للمية بشيء طاهر بشيء ايه طاهر يعني ماء طهور مثلا حطنا عليه شوية ماء ورد هذا الماء يبقى طهور ولا نجس طهور لانه تغير بشيء ايه طاهر طيب البحر هذا طهو ايه مالح. يبقى هذا الماء تغير ب بشيء إيه الطاهر طاهر والملح. فيبقى على على طهوريته. يبقى نقول بقى معلومة لو تغير الماء لو تغير الماء طعمه أو لونه أو رائحته تغير بشيء طاهر يبقى نجس ولا طهور طهور. طب لو أن الماء الطهور تغيرت احد اوصافه السلاسة بنجاسة يبقى ما ايه؟ ناجس لكن الحمد لله ايه؟ فاهمين انا عاوزك بس تحفظ الجمل المهمة ديا ان الماء قسمان الماء لا ينجس ابدا الا اذا تغيرت احد اوصافه الايه؟ السلاسة واحد يقول لك انت قمت بالليل حطت ايدك في الماء قبل ما تغسل ايدك الماء لا كل الكلام ده مش مزبوط الماء لا ينجس ابدا بينك وضعت ايدك في الميه لا انت نزلت في ميه في في البانيو ميه قليله كل الكلام ده مش مظبوط ان انا امتى ينجس الماء ينجس الماء اذا ايه تغير بايه طيب انا مش مش هنتقل الا ايه ما تاخد المعلومه دي معايا لا ينجس الماء الا اذا تغير وتغير بايه بنجاسة تحدث فيه يبقى الماء لا ينجس أبدا إلا إذا طرأت عليه نجاسة أو وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة طب إحنا عادينا نتكلم عن الماء الطهور ومن الباقي على أصل خلقته اللي بيرفع الحلس ويزيل الخبث هو الماء المطلق هو الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة طب إيه ما معنى الماء النجس الماء النجس ببساطة كده يرفع الحدث يبقى لا يرفع الـ الحدث يزيل الخبث لا يزيل الخبث يا بنات عارف الماء النجس نقول لا يرفع الحدث ولا يزيله الخبث طب في تعرفتني الماء النجس إحنا بنقول الماء طاهر طلوعة غير شيء يبقى ماء إيه طاهر طب الماء النجس هو الذي تغيرت أحد أوصى فيه السلاسة بنجاسة وقعت فيه ماء بئر ماء بئر ده طهور ولا نجس إخواني طهور وقعت فيه نجاسة غيرت رائحته أصبح الماء إيه؟ نجس غيرت طعمه غيرت لونه أصبح ماء نجسا لبقى أول الماء النجس هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة طعمه، أو لونه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه طيب عرفنا الماء الطهور عرفنا الماء النجس عرفنا بقى أن في أقسام الماء أخرى ذكران العلماء لكن لا انتفت عليها. من مثلا الماء الطاهر الماء الطاهر بيقولوا كده في حاجة اسمها الماء الطاهر انا بقول هذا الكلام علشان بس ايه اما تقابله في القراءة تبقى عارف يعني ايه ماء طاهر قالوا الماء الطاهر ده بيكون ماء طهور وقع فيه شيء ايه طاهر فسلب طهوريته نقول لهم لأ الشرع ما قالش ان في حاجة اسمها ماء طاهر انما الشرع قال ايه الف ماء مطلق اللي هو الماء ايه نوعنا اخوانا الطهور وفي ماء مقيد فيه ماء ايه مقيد ايه الماء المطلق وايه الماء المقيد هنجيب شوية مية ووقع فيها شوية لبن فغيرت لون الماء انت لما تنظر الى هذا الماء اللي وقع فيه اللبن تقول ده لبن والمية انا اقول ايه ده لبن لانه غلب عليه الايه اللبن خلاص يبقى اش ما بقاش بقى طاهر بقى اسمه ما مقيد ما بايه بلبن او بقى لبن لكن لو ان اللبن قليل ولم يغير يعني من إطلاق الماء نسميه ايه نسميه ما نتوضا منه ونغتسل منه مثال تاني ما وقع فيه بعض الدقيق الدقيق كان كتير فخلى الميه إيه عجين نوعى عليه مية ولا نوعى العجين يا اخوان عجين يبقى معه مقيد يبقى عجين خلاص طيب هذا الدقيق لم يوسر في الماء لم يوسر في في الماء فنسميه إيه؟ مية وبهذا نحل المشكلة اللي كتير من الشباب يسأل فيها مية بصابون مية بايه؟ طب يا اخي انت عندك مثلا كمية مية في البنيو كبيرة قوي واعف اشواط صابون اللي بيبص كده ورد صابون ولا مية بسرعة كده مية ولا صابون مية خلاص استحم بها واغتسل بها وتوضع خلاص لكن لو أن هذا الصبون غلب على الماء تبقى نازل جوه صبون وخارج جوه صبون يبقى هذا ليس ماء هذا ليس إيه ماء إنما هذا إيه ماء إيه مقيد يبقى اللي عادة وصله لك ليس هناك من أقسام المياه قسم اسم الماء الإيه الطاهر وإن كنت سترى هذا الماء أو هذه التقسيمة في كثير من كتب الفقه طيب بيعد علينا برضو حاجة اسمها الماء المستعمل الماء ايه المستعمل هو حد ينم مني فنوم نرضى ما فيش لحد العشاء كده ماشي بعد العشاء نمو الماء المستعمل ده هو انه يا اخواني بقى وانا بتوضأ يتساقط مني ماء اسمه ما ايه مستعمل استعملته في في طهارة العضو ثم نزل الايه الماء طب انا عاوز أسألكم السؤال لو جاوبتوا عليه يبقى فهمتوا اللي انا ده كله هذا الماء المستعمل طهور ولا نجس طهور لا انتوا كنتوا فاهمين طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونكمل إن شاء الله ايه نكمل على طول إن شاء الله عزيزي خلاص يبقى انتوا كده فهمتوا اللي انا عاوز اوصله لكم ان الماء قسمان طهور وإيه وناجس والما لنجس أبدا اللي عايزه ايه أصابته نجاسة فغيرت أحد أوصافه طب الماء المستعمل ده أصابته نجاسة ده كان على العوض نفسه طب تغير لون عوض ما تغيب عايزنا الماء هاي هذا طهور طب ده كلام جميل عقلي حلو طب أين دليل هذا من السنة النبي عليه الصلاة لما نسي أن يمسح رأسه في مرة من مرات وضوء صلى الله عليه وسلم أخذ من لحياته أخذ من إيه من لحياته ماء مستعمل ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم وكذلك من الأدلة الأصل في المياه الطهارة لو أن أي ماء لصلناه طاهرة ولا تنجس أبدا إلا إذا تغيرت بإيه بتجاسة تقع فيه يبقى الأصل في الماء الطهارة فعل النبي عليه وإن هذا الماء لم تتغير أحد أو صفه الثلاثة إذن قول الماء المستعمل ماء إيه؟ ماء طهور طيب أنا بقرأ في كتاب من كتب الفقه ليتم لا ده الماء المستعمل ده يكره استعماله ده الماء المستعمل ده نجس الماء المستعمل ده طاهر كل الكلام ده يا إخواني صحيح موجود في كتب الفقه لكن الذي أقول لكم هو الصحيح إن شاء الله لأنه مؤيد بالإيه بأدلة من السنة وأنا عاوزك لما تيجي تقرأ في الفقه لما تقرأ في, في الفقه والأحكام الشرعية يبقى ده صدرك إيه واسع أوي أوي أوي يبقى عندك الأفق ده برضو متسع جدا اقرأ لكل الأقوال واعرف كلام العلماء في كل المسائل لكن عليك أن تتبع الإيه؟ الدليل عليك أن تتبع إيه الدليل كثير من المسائل لك فيها قولا للعلماء فيها سبسة قوال عادي خلاص عادي صدرك لا يضيق وفقك لا ينغلق ويمتد ديقش. لا عادي خلاص واحد يكون بيصلي وراء الإمام ويرى أنه يعني لا يقرأ الفاتحة واحد تاني يرى أنه لازم يقرأ الفاتحة هذه أقوال موجودة الفقهاء وكل قول على وكل عليه إيه؟ عليه دليل فإحنا بالنسبة للفقه يا إخواني فقه بالذات لازم صدرنا متسع ونحتمل كل الأراء لكن مثلا العقيدة لا العقيدة وخصوصا أصول عقيدة قولا إيه واحدا ما واحد يقولك إيه شيء في العقيدة لا في اختلاف صح في اختلاف في العقيدة في فروحة بسيطة كده لكن وصول العقيدة نفسها ليس فيها ايه من واليوم الآخر والعكة والكتاب والنبيين والقدر ليس في هذه العمور ايه اختلاف ابدا احنا وصلنا عند الماء المستعمل وعرفناه طيب الفقهاء في الكتب لك ايه الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة لا تؤثر فيه والماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه يعني إيه ماء كثير الأول ويعني إيه ماء إيه قليل وقول لك الماء الكثير ما بلغ قلتان طبعا يقول لك الشيخ ده جاي يعني يديئنا هل نحن مش عارفين عن الماء كثير عارفين عنه قلتان طيب هنقول برضو الماء كثير ما بلغ إيه قلتان والماء القليل ما هو أقل من إيه من قلتيني فاهم خلاص والله ما حد يفهم حاجه طب القله قد ايه يلا يا جماعه الناس اللي فاهمه تقول ده يا اخواننا عارفين زمان كان في حاجه اسمها الزير ما حضرتوش الحاجات دي انتوا انت على الايه على الثلاجات والديش والحاجات هناك طيب القله دي جره كبيرة من الفخار جره كبيرة من الفخار تحمل داخلها قربتين ونصف من الماء اسمها القلة يعني زي الزير الكبير ساعتها ايه كل قلة او كل جرة من هذه تتملأ بإيه؟ بقربتين ونصف من الماء يبقى القلتين عبارة عن خمس قرب من الماء يعني لو عندنا مية تساوي خمس قرب من الماء اسمها ماء ايه كثير, كثير. طب اقل من ذلك ماء, إيه؟ ماء قليل طب نتكلم بقى كلام علمي الماء الكثير ما بلغ قلتينين والماء القليل ما كان أقل من ايه من قلتينين الماء إذا كان قليل أو كثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت ايه أحد أوصفه إيه هل هللاقي في بعض الكتب يقول لك إذا كان الماء قليلاً يعني ايه يا اخواني يعني اقل من قلتين فان النجاسة تسلبه الطهورية بمجرد ان تقع فيه يرىكم في الكلام دول لا الكلام الصح وقول النجاسة فيه لا يسلب الطهورية لكن لو غيرت احد اوصافه هنا ينجس. هنا ينقص يبقى سواء كان الماء كثير او قليل فانه لا يسلب الطهورية إلا إذا تغيرت إيه؟ أحد أوصافه السلاسة لكن مجرد وقوع نجس في الماء يعني مثلا عندك زير كبير في موية أو بنيو وعفي فار هذا الفار نجس مثلا هل وقوع الفار في داخل الماء ينجس الماء نقول لا مجرد وقوع الفار في الماء لا ينجس الماء لكن لو أن هذا الفار تنتن وغير من طعم الماء وريحة يبقى نجس ولا مش نجس نجس طيب احيانا ايضا احنا نقرأ في الكتب يقول لك النجاسة قسمان نجاسة طارئة ونجاسة عينية العينية يا اخواني هي التي لا تظهر ابدا زي الخنزير نجاسته نجاسة طارئة ولا عينية عينية يعني لو جبت الخنزير وغسلته مرة يطهر لا يطهر طب لو غسلته خمس مرات بعض لا يطهر يبقى النجاسة العينية لا يطهر أبدا مثاله الخنزير لكن النجاسة الطرقة نجاسة وردت على محل طاهر يعني ايه الكلام ده بول وقع على ثوبك يبقى نجاسة واردت على محل ايه طاهر. طب هذه النجاسة العينية تطهر ولا تطهر؟ تطهر بالايه؟ بالماء. تطهر بالماء. طيب. بعض العلماء يقولون ان النجاسات لا تطهر الا بالماء. النجاسة ايه؟ لا تطهر الا بالماء. نقول لا الكلام ده مش دقيق. الكلام ده بيه مش دقيق نقول الأصل في طهارة النجاسات يكون بالماء خلي بالك من التعبير الأصل إن نحنا لما نطهر نجاسة بنطهره بالماء لكن سير الأمور يمكن أن إيه؟ أن تطهر النجاسة مثال واحد نعل فيه نجاسة حكاه في الأرض طول ما تورشي يبقى يطهر النعل بالدلك في إيه في الارضين مثال ثاني واحد اراد ان يستجمر مش يستنجي يستنجي, يستنجي بالماء يستجمر يعني قضى حاجته اراد ان يستجمر يستجمر بحجارة صحيح يستجمر ببعض المناديل الورقية صحيح يستنجي يستجمر بخلقة كل هذا ايه يطهره اذا لا نضيق الواسع انما نقول إن النجاسة الأصل في إزالتها الماء لكن لو زلتها بحاجة غير الماء تطهر ولا ما تطور شيء تطور طيب آخر مسترحين عندنا أن أعرفهم مخالط للماء ممازج للماء اللبعن يا أخوانا ده لما يذوب في الماء اسمه مخالط ولا ممازج لا ممازج للماء يبقى الشيء الذي يذوبه في الماء نسميه ايه مازج الماء يعني ده بجوته الملح ممازج للماء ولا مخالط ممازج للماء يعني بيدوب جوه الماء طيب المخالط للماء هذا يكون في الماء لكن لا يذوب فيه لكن ايه لا يذوب فيه طب المسألة دي هل في حاجة؟ ايو هل تهمنا؟ لو أن عندك مثلا ترعى صغيرة ترعى إيه؟ صغيرة فيها أوراق الشجر والعشب وأشياء يعني إيه؟ تخالط الماء لكن لا تزوب فيه ولا تؤثر فيه هذا الماء طهور ولا مش طهور طهور إذن المخالط للماء لا يؤثر على, إيه؟ على طهورية الماء المخالط كما قلنا هو الذي لا يزوب في الماء والممازج هو الذي يزوب في الماء الماء المستعمل كما قلنا هو المتساقط من الأعضاء وحكمه أنه طهور النجاسة الطريقة هي التي وردت على محل طاهر وتطهر بالماء أما النجاسة العينية فمثالها مثال الخنزير لا تطهر أبدا الماء الكثير هو الماء الذي بلغ قلتين والماء القليل هو أدنى من القلتين الماء المستعمل أن هو الماء المتساقط من الأعضاء أما الطهور فهو الماء الباقي على أصد خلقته يرفع الحدث وزيل الخمس هو الماء المطلق هو الماء الذي لم تتغير احد اوصافه الثلاسة بنجاسة تحدث فيه والماء النجس هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخمس وهو الذي تغيرت احد اوصافه الثلاسة بنجاسة تحدث فيه واقسام المياه قولنا قسمان. الماء الطهور والماء النجس وأوردنا في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ونص في محل النزاع إن الماء طهور لا ينجسه شيء قلنا إن الحدث والنجس الحدث شيء معنوي والنجس شيء إيه؟ حسي النجاسة بعبروا عنها باسم الخبث وقلنا إنها حسي وتزول النجاسة بالماء وغيره أما الحلس قلنا عليه وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من, إيه؟ من الصلاة ونحوها نحوها زي الطواف ومن الحلس قسمان حلس أكبر زي الحيل زي الجنابة ويرفع بالغسلين وحلس أصغر زي البول وزي الريح ويرفع بالوضوء والطهارة قلنا تعرفها هي لوة نظافة وشرعا الطهارة هي رفع الحلس وزوال الخبث وما الآن إن شاء الله تبارك وتعالى من المذكرة التي بين أيديكم حتى نحل ما فيها من الفاظ إن شاء الله تبارك وتعالى باب أحكام المياه إتمعكوش مذكرات عشان المحاضرة عشان الشيخ محمد أنا آل أرضى خير ان إن شاء الله طيب ماشي طيب ناقش اللي القراء إن شاء الله عز وجل ل ل, ل... مرة قديمة إن شاء الله عز وجل هذا شيء فتنه طب إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله عز وجل يوم الاثنين هيبقى عندنا محاضر الفقه بعد يقول إيه تقول مزكضة فنقرأ إن شاء الله عز وجل لل... باب المياه والباب الذي ايه بعده إن شاء الله تبارك وتعالى طيب حد عنده أسئلة في باب المياه اتفضل احنا قلنا الماء المستعمل اه ده ماء ماء اللي الاوضه دي الجنابه اه اه ماء الميت تمام ما احنا بنقول الماء المستعمل يعني الماء المتساقط من أعضاء الوضوء الماء المتساقط من المغتسل، هذا الماء هل تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه؟ الجواب لا. يبقى حكمه ما إيه؟ ماء طهور، ماء طهور. لكن إحنا أخوانا بنستخدم هذا الماء لما نحتاج إليه، لما نحتاج إليه كذلك في الماء المستعمل لازم نرى على أي شيء مر هذا الماء المستعمل يعني مر مثلا على عضو من أعضاء الوضوء هل هذا العضو منجس الماء الجواب لا لكن لو أن هذا الماء مر على شيء نجس مر على شيء نجس هنا نقول إيه؟ أن الماء تغير فلا يصح إيه استعماله أضلح. نعم. أخوي أسأل الفرق بين المخالط للماء والممازج للماء قلنا دي تعبيرات هتلاقيها في كتب الفقه اللي يخالط الماء قلنا لا يزوب فيه زي ورق الشجر لو أن يعني مكان فيه ماء قليل ووُت فيه بعض اوراق الشجر ومثل هذا ولم تؤثر في الماء فالماء طهور وتستعمله طيب قالوا مازج للماء اللي ذاب جوه الميه لذاب جوه المير لو أنه طاهر يعني ملح ذاب في الماء لبن وقع في الماء لكن لم يغير ايه من إطلاق الماء الماء ده حكمه يا اخواني طهور طهور مش مطهور ماشي طيب لو قلنا هذا الذي يزوب في الماء اخرج الماء عن اطلاقه يعني كمية من اللبن مثلا وقعت ايه داخل الماء فتبص على الماء على لبن خرج عن اطلاقه ولا خرج بقى طهور ولا مش طهور ليس طهورا ليس إيه لا يصح له وضوء به ولا لاكتسال اذكر مثال اخر في الممازج اللي بيخرج الماء عن طهوريته او عن اسم الماء لو عندك ماية وقع فيها بعض الشاي بعض الايه الشاي فاصبح الماء كله كأنه شاي لما تنظر له تقول له ايه شاي هذا صحي وضع منه يقتسال لا صحي لانه ليس ماء ليس ايه ماء انما اصبح ماء مقيدا باسمه ايه باسمه شاي ماشي؟ تفضلوا تفضل اتفضل اتفضل اسأل المائه المائه. ما مطلع. مطلع. مطلع. اه <تضحك> أخوي يسأل عن بعض المخالط والممازج للماء. أنا فهمت كده إن بعضكم فهم ان في حاجة اسمها الماء المخالط والماء الممازج مش دل مش دل معصود. ده أنا بقى أصدى أوصلك أن هناك ما يخالط الماء زي ورق الشجر فلا يؤثر في طهوريته. وهناك ما يمازج الماء يعني دوب فيه أحيانا يؤثر على طهوريته وأحيانا إيه؟ لا يؤثر. فأخونا يسأل الماء الممازج أتوضع منه ولا متوضعش مش ده, مش ده المقصود المقصود احنا بنقول لو أن الماء مازجه يعني ده فيه شيء زي الملح هذا يؤثر على طورته ولا لا يؤثر لا يؤثر طب ده فيه شيء زي الحلبة زي, زي الشاي زي مرقة اللحم بقى شكله كده حلب أو شاي أو شرب مثلا هذا تتوضع منه الجواب لا طيب اتفضل لها المعرفة لها يعني هو اخونا بيسأل سؤال كده عارفين بقى اللي عاوز يزنق واحد وقول القلتان خمس قرب تلقوا ايوة ماشي قال لي كم لتر بقى هنقفل هنقفل بعض على الواحدة بقى ولا بقى القرب القربة لم تكن معمولة مثلا من جلد يعني تقريبا من حج كم جلون او كم جلون كم جلون كمان؟ يعني اللترة مش عارف اجيب لك لا اللقرات وهان هم خمس قرب من الماء اتفضل مال الماء البحر عشانه الوقت ماء كثير نعم بعض الناس تتغوى من البحر يجب ان انا فضل فيه مثلا ماء نعم نعم لا اقول يا اسأل سؤال مهم جدا يقول ان الماء البحر ماء كثير ملي. وكمان نقول عليه ماء جاري هناك من يتبول في ماء البحر سؤال أخوي بسأل أخوي هل يجوز أن أتوضأ من هذا البحر ولا لا طبعا أنا سكوت الجوابه الرجل يتبول في البحر له هي غير البحر يبغى يتوضأ ويتوضأش يتوضأ طيب برضو عايزين نقول الحكم الفقهي للتبول أو التغوط في مياه البحار والمياه الجارية هل هو جائز ولا غير جائز في أول أمر نقول النبع السلام نهى عن البول في الماء الراكد الماء الايه؟ الراكد يعني شط مية كده ايه؟ ما بيجلوش شط مية؟ لا يجري هذا الماء نهى السلام نهى عن التبول في هذا الماء ليه هقول؟ لكن الماء كثير الجاري لم ينهى عنه أن يصل منك تتبول فيه وتتغوط فيه لكن علماء قالوا يكره فعل ذلك يكره ايه فعل ذلك حتى ايه لا يؤثر على نظافة الماء ويعني نقاء الماء لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبول في الماء الراكدي طبعا إذا البول هذا من أحد أوصف هذا الماء القليل أو الراكد ده الماء يحكمه نجس يبقى أول حاجة خشة أن يتنجس الماء طب افرد هذا البول لم يغير من أوصف هذا الماء الراكد لم يغير هنقول أنه طهور لكن يستقذره الناس ويعافه الناس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول العبد في الماء الراكد بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تتبول في الماء الراكد ثم تغتسل فيه ثم تغتسل فيه يعني لا يليق بك أبدا كرجل عاقل إنك تتبول في ماء وهذا الماء فعلا لم يتتغير أحد أصابه السلازة فليس طهور ثم تغتسل فيه مثال آخر من السنة النبع السلام يقول لا تضرب أمتك يعني زوجتك يعني ضرب العبيد ثم تجامعها هذا وهذا إيه لا يكتمعان فكما لا يكتمع ان أنت تضرب زوجتك ضربا شديدا ثم في آخر النهار تجامعها يعني في أول النهار كره وضرب وفي آخر النهار ود وحب كذلك الماء الراكد لا تتبول فيه ثم بعد ذلك تستعمله لطهارة من الجنابة أو غير ذلك اتفضل اهم كتب الفقه ايه الكلام الكبير دي اهم كتب الفقه ما تخليك مع مذكر لحنا قد ندوم وخلاص نوقتي طيب برضه انا مش هزاعلك اهم كتب الفقه هو يا اخواني حتى رجل ازن يعني, يعني بص أهم من كتب الفقه يا أخواننا إحنا ممكن نتعلم الفقه على مذهب يعني زي المذكرة اللي معنا دي مذهب حنبالي ممكن أقرأ الفقه كله أقرأ الفقه الفقه كله على مذهب واحد مذهب الحنبيلة مثلا الشفائية مذهب واحد بس من أول الأخو وبعد ما خلص خالص أبدأ أذاكر حاجة اسمها الفقه المقارن يعني أقول لعلماء الأخر وإيه وأرجح إيه بينهم لكن أنا إن شاء الله عز وجل في هذه الدراسة معكم هقرأ لكم المذكرة على الفقه الحنبلي لكن الكلام اللي بقوله بقول الصحيح والرجح في نهاية الأمر يعني باختصر لكم المسألة بدل ما ندرس الفقه على مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة مذهبية مرحلة الثانية مرحلة مقارنة وترجيح لا احنا بندرس الفقه في مرحلة واحدة مذهبية ومقارنة معا وهذه طريقة من طرق ايه التدريس الصحيحة ان شاء الله وتبارك وتعالى لكن اهم الكتب طبعا عندنا كتاب فقه السنة كتاب طيب جدا اخواني عندنا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ايضا هذا كل هذا للمبتدئين بعد ذلك من أراد أن يتوسع عندنا كتاب الشرح الممتع لشيخ ابن عسمن، وعندنا كتب لشيخ معاصر اسمه الشيخ عبد الله البسام شرح عمدة الأحكام وشرح سبل السلام أو بلوغ المرام شرحا وافيا، ومن أراد رأى أنه يتبحر يقرأ في المغني، يقرأ في المحلل لابن حزم. والكتب كثيرة لكن أهم حاجة تكون الهمم عالية والتحصيل يعني لمسألة مسألة لكن أنا باعتراض على إخواني باعتراض على الثقافة واحد بالسقف يقرأ من هنا ومن هنا ثقافة لا أنا عاوزك لما تيجي تقرأ مثلا في ماء المياه تقرأ وتفهم جيدا حتى إن على ما يقولون إيه هل يمكن أن يكون هناك عالم بمسألة ألؤى ممكن يكون واحد أعلم بإيه بمسألة واحدة لمذاكرها كويس لو سئل عنها أجاب بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنا لما أجي أذاكر في الفقه يا أخوانا أذاكر دراسة يعني لابد أن أنتهل هذه المسألة أنا الآن سمعت الشيخ بيقول الماء قسمان خلاص لبقى أنا أعرف في طوره فيه نجس. طيب ممكن أن أنا أتبحر في الكتب وأقرأ وأعرف إيه آخر المسألة أوه, أوه. بحيث أنه يقال عنك عالم في هذه المسألة ويجوز لك أن تفتئ غيرك في هذه المسألة أصدل كيف بدأك بأكد أن تفصلت أه دعلك ابن اللي... رشد لا هو هو مقارن لكنه فقه بسيط يعني يا اخويا عن كتاب بدايه المجتهد هل هو مقارن ولا مذاهب لا هو مقارن هو بيجيب جماعه الاقوال لكن يعني مختصر جدا يعني فهو بدايه يعني طيب حد اتفضل يا اخي <تصفيق> نعم طيب أخويا يسأل ملامسة الكفار والمشركين للماء هل ينجس الماء أنا أعود لكم جابوا جابوا هذا هذا المشرك صحيح الله عز وجل قال عنه نجس لكن نجسة إيه معنوية وليس نجسة حسية ولو أن مشركا وضع يده في الماء فلا يضر طهورية الماء تفيد للمسلة النبي عليه السلام وأصحابه قابلوا امرأة مشركة قابلوا امرأة ايه؟ مشركة وكان مع قربة من الماء أو بنص حريص مزادة من الماء فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم طيب حد سلسل اتفضلوا آه، نعم. أخواني يسأل سؤالا بسمو كده سؤالا عويصا لكن هنجب عليه مياه المجاري يا أخواني مياه المجاري لو إن احنا توصلنا إلى طريقة علمية ففصلت النجاسة عن الماء فصلت النجاسة عن الإيه؟ عن الماء هل الماء الذي فصلت عنه النجاسة أصبح ماء طهورا ولا برضو لسه نقول عليه ماء نجس قرار مجمع العلماء في مكة وغيرها قالوا هذا الماء أصبح طهورا ينفع هذا الماء أتوضع منه وأغتسل منه وأروا به النباتات وغير ذلك لكن وضعوا قيدا بسيطا قالوا لا يستعمل في الشرب لا يستعمل في الشرب إلا إذا تأكد الأطباء وعلماء الكيمياء أن هذا لا يضر الإنسان هؤلتني المسألة هذه مياه المجاري حكماء يا خوانة. طهور ولا نجس نجس. طيب إحنا توصلنا ففصلنا النجاسة عن المياه بقى عندنا نجاسة وعندنا مياه ليس فيها نجاسة فالمجمع الفقهي يعني جمعة كبيرة من العلماء حكموا أن هذا الماء ماء طهور يجوز به الوضوء والغسل وأن تروي به النباتات وغير ذلك من الاستعمالات لكن لا يستعمل للشرب احتياطا تبدأ لي بقى لمسألة هل هناك طرق لتطهير المياه النجسة ورد في كتب الفقه ثلاث طرق لتطهير المياه النجسة طريقة الأولى يا إخواني لو أن بئرا فيه بعض الماء القليل بعض الماء القليل وقعت فيه نجاسة نجسته لأنها غيرت أحد أصابه السلاسة طب لو أضفنا لهذا البئر ماء طهورا كثيرا فقالوا هذا يطهر, يطهر البئر يبقى احنا عاوزين نقول اول طريقة لتطهير المياه النجسة بالمكثرة يعني اكتر المياه الموجودة فيه في البيئرين فتزول الوائحة وزول الطعم وزول اللون المتأثر بالنجسة نمرأة اثنين في اساليب تطهير المياه النجسة ان ينزحها يعني أيه كانت تفضل البير بالماية اللي ايه من المية اللي فيه ثم تأتي مياه من باطن الأرض مياه جديدة ف يكون الماء بعد ذلك طهورا إبى اول طريقة بالمكثرة ثاني طريقة بنزح الماء النجس ثالث طريقة أن يتغير الماء بنفسه ان يتغير الماء ايه؟ بنفسه يعني البئر في أول النهار كانت رائحة ناتنا كان لونه كان طعمه من أصل النجاسة مر عليه ماء نجس. طيب بعد يوم بعد اثنين المية جرت وأصبح الماء الماء طهورا ليس به يعني طعم ولا لون ولا رائحة. إذا هناك ثلاث طرق لتطهير المياه النجسة بالنزح وإضافة ماء كثيرة المكثرة. بأن يتغير بنفسه واحد ممكن تحدثه نفسه الآن يقول لك طب ليه هتعبير نفسنا كده يعني نقعد نفسه للنجاسة عن الماء وطرق الماء كتير أما الماء كتير عندك في مصر هنا الماء كتير عندك في ايه في مصر هنا لكن الماء أغلى من الزهب في أماكن تانية الماء أغلى من الزهب في أماكن ايه أخرى فلما يعني يبحثوا عن طرق لتطهير المياه او طرق يعني الاستفادة من هذا الماء النجس فلا إيه؟ فلا ينكر عليهم كذلك بعد ذلك ان شاء الله, الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ورد إلي سؤال أختم به هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى وهو تعريف الماء المطلق وتعريف الماء المقيد احنا ممكن يا أخوانا نضع تعريف للماء المطلق نلعه هو الماء الباقي على أصل خلقته زي مياه الأنهار والأبار والبحار والأمطار. طالما إن الماء باقي على أصل خلقه لم يتغير نسميه ماء مطلق. طيب الماء مقيد. تع تعريفه إيه بقى؟ ماء خالطه أو ما زجه شيء فغلب على اسمه ماء خالطه أو ما زجه شيء فغلب على اسمه ضربنا مثال لهذا بالدقيق يقع في الماء تكون الدقيق كثيرا يبقى غلب على اسم الماء بسم اسمه اي خلطه عجين وكذلك الشاي وقع في الماء فغلب على اسم الماء سمناه شاي وكذلك الطين كمية من الطراب وقعت في الماء لكن كانت كثيرة فغلبت على اسم الماء نسميه الماء ولا نسميه طيلا نسمي ايه طيلا بنعرف ازاي اخوانا ان هذا الماء خرج عن اطلاقه فاصبح ماء مقيدا بنعرف ازاي لو جينا نستعمل هذا الماء فنستعمل معه الشيء الذي ايه خالط الماء او مازج الماء يعني مثلا لو مية فيها طراب كتير ومعكرة وما إلى هذا وأصبحت طينا لو بدأت استعمل المية هستعمل معها الطين هذا يسمى ماء ولا يسمى ماء مقيدا ماء مقيدا يعني أنا أشكركم وجزاكم الله خيرا وأنا حقيقة أستبشر بهذه الوجوه النظرة إن شاء الله أدخوه إلا بالله يعني أرى استجابة وتفاهم وأسأل الله عز وجل أن أرى منكم في مكان هذا من يدرس الفقه للأجيال القادمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته